وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إلَيْكُمْ مُصَدِّقٌ مُصَدِّقٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ وَمُبَشِّرٌ بِرَسُولِ يَأْتِينِ بَعْدِي وَمُبَشِّرٌ بِرَسُولِ يَأْتِينِ فَلَمَّا جَاءَ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 يَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ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 يا أيها الذين آمنوا كنوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أقام إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن سَتُؤْمِنُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَ الطَّائِفَةُ فَأَيَّدَنَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَضْحَوْا ظَاهِرِينَ